أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا تدعونه تضرعا و خ ف ي ا لئن ا ن ت من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ن ج موسوعه منها النابلسي للعلوم ا ل ا ع ل ى أن يبعث ي ع ل ا م ي ه موسوعه النابلسي ك م ل ب س ك م ش ي ع ا و ي ي ذ ق ب ع ض ك م بأس بعض ا ل آ ي ا ت ل ع ل ه م ي ف ق ه و ن